شبكة عباقرة التلاوة تقدم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 I'm not going the women. Yeah. Mm -hmm. طلع. اه اه, أه. من، أه, بأه، بأه. Hey. أه انا مش عارفه انا مش عارفه انا مش في التسون Let's well, no. قل قل السلام يا صلى الله عليه وسلم. ايضا. ايضا. ايضا. لو متصدعا من خاشيات الله. جربنا قهوه من غمر من زياده اشراقه مخفف تماما والله! كمان Ah uh. Al <Sessly> Murali الله, الله. الله يكرمك يا سبب الله يديك صحة سبب العفور الله يكون السحر لا لا إن شاء الله <تصفيق> له الاسماء المصنى تسبع له في Yeah. يحسب ان لن يقضي عليه يا خب. اتيم ما بقرت اعونك